الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد خاتم النبيين وإمام المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان يوم الدين أما بعد فقد قال الله عز وجل وإدخلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين هذه الآية خطاب لبني إسرائيل الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لما كانوا أمة واحدة مع من سبقهم صح أن وجه خطاب إليهم بالشناعة عليهم بفعل غيرهم فقال وإذا خلنا ميثاقهم أي العهد ثقيل الموثق ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل المعروف رفعه الله عليهم تخويفا وإنذارا حتى صارك الظلة فوق رؤوسهم وأمرهم أن يأخذ ما آتاهم بقوة أي أن يأخذوا الكتاب الذي أنزله الله إليهم والترات بقوة في تصديق أخباره والعمل بأحكامه وأمرهم أن يسمعوا ولكنهم عتوا وقالوا سمعنا وعصينا وكان الواجب عليهم وهم عباد الله الذين خلقوا لعبادته أن يقولوا سمعنا وأطعنا وكان هذا العصيان والتمرد نتيجة والله أعلم بما أشكب في قلوبهم من حب العجل فإن هذا العجل الذي صنعوه وعبدوه تمكن في قلوبهم حتى شربته أي شربت حبه بسبب كفرهم من الله عز وجل فهم لما عدلوا عن الحق عوقوا بال بالعغراء بالكفر لأن القلوب إما على حق وإما على باطل فإذا انتبه بالحق تبث الباطل قال الله تعالى قل بئس ما يمركم به إيمانكم أي بئس الأمر الذي يعمركم به إيمانكم من عبادة العجل والطغيان والعفو إن كنتم مؤمنين ومن المعلوم أن من عبد مع الله غيره فليس بمؤمن ولو ادعى أنه مؤمن ولكن هذا هذه الصيغة للتجارة في آخر هذه الآية من باب التحدي لهم إذا كانوا مؤمنين فلماذا فلماذا يعبدون العجل هل الإمام يأمر بعبادة غير الله لا في هذه الآية الكريمة إضافة ما إضافة إلى ما سبق من قبح أعمال بني إسرائيل المتكرر ومن فوائدها أيضا قدرة الله عز وجل حيث نطق الجبل فوقهم كأنه غلة مع أن الجبل من الرواسن فإن الجبال جعلها الله تعالى رواصية ثابتة في الأرض. ولكنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ومن فوائد هذه الآية الكريمة قلوه الغاية في عتو بني إسرائيل حيث إنهم قيل لهم خذوا ما آتناكم بقوة واسمعوا ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا ومن فوائد الآية الكريمة أن السمع يطلق على الاستجابة والقبول لقوله واسمعوا أي يقبلوا واستجيبوا ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا ومن فوائدها وجوب الأخ بقوة في فيما نزل على الإنسان من وحي الله وأن لا يقابل هذا الوحي الكسل والضعف ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعير وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت فكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الإنسان قد بحب الباطل إذا أعرض عن الحق لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بالكفر ومن ثوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله بكفرهم فإن الباهنا للسببية ومن ثوائد هذه الآية الكريمة التحذير من رد الحق وأن الإنسان قد يبتلى إذا رد الحق بمحبة الباطل حتى يبقى عليه وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا بما ذكره في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طعيانه نعمه فإن الإنسان إذا رد الحق ولم يستجب له من أول الأمر فقد دبتل بأن يقلب الله تعالى قلبه وبصرة حتى يكون في أمر مريج ومن فائد هذه الآية الكريمة تقضيح ما ذهب إليه هؤلاء من محبة العجل وعسانهم وكفرهم في قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ومن فائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي عند المحاجة أن يسوق المحاج ما فيه التحدي لخصنه حتى يتبين قدرته على المدافعة لأن مقام المتحدي أعلى وأقوى من مقام المتحدّ وقد جاء في القرآن الكريم كثير من هذا النوع يعني من مسائل يعني التحدي أي تحدي الخصم حتى يتبين عجزه وأنه ليس على حق من ذلك مثل قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبنا فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم دون الله أن كنتم صادقين ومثل قوله تعالى أن يقولون يتقوله بل لا يؤمنون فلاأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وعلى ذلك من آيات الكثيرة التي فيها تحدي الخصم حتى يتبين عزه والقطاعه وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته